سلسلة لكن أنا سأناج نستجى جزءا من من أمس فسامحنا. قال أما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينق فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاج به أهل العلم كما تقدم وسط الكلام على ذلك هو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين وهذا أمر فيه سؤدب ما الله جل في علاه أو السؤال بانفسهم فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتاً لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين وإن كان في العلماء أنسواه وفي قثرة عن غير واحد من العلماء أنه هنا عنه فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنزعه فيه إلى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجته كما في سائل مسائل النزاع وليس هذا من مسائل المعقوبات بإجماع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء والمنكر عليه ليس له معه نقل يلي باتباعه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة كما ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالانبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لاحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي وأن هذا النذر يكون شرك ولا يوفى به وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد باليمين ولا كفارة فيه حتى لو حلف بالنبي لم تنعقد يمينه مع النحنبلة يقولون عقاد اليمين بالحلف به لم تنعقد يمينه ولم يجب عليه كفارة عند جمهور أهل العلم كمالك والشافع حنيفه وأحمد في احدى الروايتين بل نهى عن الحلف في هذه اليمين يعني ورد عن أحمد أنه نهى عن الحلف في هذه اليمين وهذا الأقرب ولان أحمد من أعظم الناس تحركا وتمسكا بالسنة كان اولى بنا أن نقول أن هذه الرواية هي الأسد هي الأدق هي الأصح التي ناخذ بها فاذا لم يجز أن يحرف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله وكما قلت هذا يعد من سوء الأدب وأما السؤال بي من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع من غير واحد من العلماء والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الرشدين تدل على ذلك فإن هذا إنما يفعله على أنه قرب وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي فإذا لم يشرع هذا لأمتي لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربا وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء وقد تقدم بسط بسط الكلام فيه فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فوضال وكانت بدعته من البدع السيئة وقد تبين بالأحاديث الصحيحة ما استقرأ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عنده بل يعد بدعة وأيضا فقد تبين أنه سؤال لا يتعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء نحن من الأدب أن يأتي بما يناسب من الدعاء سواء اسما أو صفة توسل بها أو فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو أطهر كانت بداعة من البداعة السيئة وقد تبين بالحديث الصحيحة وما من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقلفاء رشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم وأيضا فقد تبين أنه قال ذلك لقولون خيرية الذين جاءت تسكيتهم من فوق سبع سموات وأيضا قد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إلهة الدعاء وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمسارد وغير ذلك من المخلوقات ومعلوم أن السؤال لله بالمخلوقات ليس مشروعا كما أن الإقسام بها ليست ليس مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوق لأحد أن يحلف بالخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا أسأله بنفس مخلوق وإنما أسأل بالأسباب التي تناسب جواب الدعاء كما قلنا بالأسماء الحسنى وصفات العلا. لكن قد روى في جواز ذلك أثار وأقوال عن بعض أهل العلم لكن ليس في المقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت بل كله موضوع. ومن نقل عما من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت والحديث رواء أحمد بحق السائلين عليك بحق ممشي هذا رواء أحمد عن وكيع عن فضيل نزوق عن عطية, عطية العوفي وتعرفون عطية العوفي ضعيف عطية العوفي من أضعف الناس عن سعيد الخدري قال من قال إذا خرج على الله من بحق السائلين عليك حقاً من شيء هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرلاً ولا رياً ولا سمعاً خرجت اتقاء سخطك وابتقاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تخلد الجنة أن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب لا خارج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له أكبر الضوء عليه طبعا هنا هنا المسألة واردة على مسألة حق السائلين والحق أن العالم لو يعلم حق السائلين هو, هو هو هو أن يجيبهم فيكون هذا بفعل الله هذا الفعل توصل بفعل الله هذا الفعل كما قد قال هذا الحديث من رؤية عطية العوفي وهو ضعيف في العلم الآن روى رؤية منطلق آخر وهو ضعيف أيضا ولفضل الحجة فيه فإن حق السائلين أن يجيبهم وحق العبدين أن يثيبهم وهو حق أحقه الله على نفسه إذا هو توسل بفعل الله جل, جل في أولا وهذا ينزل منزلة الثلاثة الذين سألوا الله بعملين في الغار وصار كما قال الله تعالى ربنا إننا امننا إننا سمعنا من ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فأمننا ربنا فغفر الله ضربنا وكفر عنا ساعتنا مع الأبرار وقوله إنه كان فريق من العباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير وراحمين قل آه ونبيكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد وقال إنه سعود في الصحر في الصحر الله ما دعو تاني فأجبت وأمر وهذا صحر فاق لي نقف عند قولي وأصل هذا الباب نسعود كان كان كل الله ما دعو تاني فأجبت فأطعت وهذا صحر فاق في لي كان هذا دعوة بالعمل الصالح ويتوسل أيضا بفعل الله بفعله بقبول هذا العمل والإجابة والإثابة نقف عند هذا إني خلاص أنت اسال الله ان ينفع بها لو في اي سؤال تفضلوا جزاكم الله خير. أهلاً أهلاً. جزاك الله خير. أحسن الله عليكم والشكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا والحمد لله على اللي أنت سفر بتوهيك.